بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعلا الملائكه رسلا اولي اجنحه, أولي أجنحة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 الشيطان لكم عدو فاتقين اين In... يَا حَفَتُ سِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كذلك النشور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 من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يُولِجُ اللَّيْلَ فِيهَا النَّهَارَ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِيهَا اللَّيْلَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ أَجْرٍ لِّأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم له الملك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 بشرككم وَلا ينبئك مثل خبير أُخ وَإِن تَدَع مسقَلَةٌ إلَ حِم لِهَا ل يُحمَل مِنهُ شَيئء وَلَو كََذَا كُرربَ إِ مَةُذِر الذيينَ يَخشَونَ رََّهُ بِالغيبِ وَأَقامُ فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا مه قَد كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ لَكُمُ لم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد بير مِنَ النَّاسِ وَدَّوَ بَبّ وَأَنعَامِ مُخْتَلِفٌ أَوانهُ كَذَالِك إِ ماَا يَخشْشَ اللهَّ مِن عبادِهِعلَمَا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ليوفيهم أجورهم ويزيدهم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 ثم أورسنا الكتاب الذي استفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مكتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله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 كالوب والذين كفروا لهم نار جهنم لما يقضى عليهم فيموت لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وَهُمْ يَسْتَرْخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْخَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رب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 ماذا خلقوا مِنَ الأرض أَمْ لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتبا فهم على بينة من بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن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 انهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى ليكونن اهدى من احدى الامم فلم فِي الْأَرْضِ وَمَتْرَسَ السَّيِّءِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ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 ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ